بوك تو بادهارو ستة عشر ستة عشر روتبلو مريو بعتابرنم فصول السنة والطقس فصول السنة والطقس اي بي روتبلو هذه هي فصول السنه هذه هي فصول السنه وسنت رتفو غريشم رتفو الربيع الصيف الربيع الصيف سيسير رتفو ماريو هيمنت رتفو الخريف والشتاء الخريف والشتاء గ్రీష్మం వెచ్చగా ఉంటుంది. الصيف حار. الصيف حار. గ్రీష్మంలో సూర్యుడు కాంతలు వెదజల్లుతాడు. في الصيف تسطع الشمس. في الصيف تسطع الشمس. మిమో గ్రీష్మంలో నడవడానికి ఇష్టపడతాము. في الصيف نحب ان نذهب للتنزه. في الصيف نحب نذهب نتنزه هي منتम challaga untundi الشتاء بارد الشتاء بارد هي منتन लो मनचू लेदा वर्षा पडतुंदी في الشتاء تثلج او تمطر في الشتاء تثلج او تمطر హేమంతంలో మేము ఇంట్లోనే ఉండటానికి ఇష్టపడతాము انها تمطر بيتي غاليغا عندي الجو عاصف الجو عاصف بتشغا عندي الجو دافئ الجو دافئ ينداغا عندي الجو مشمس الجو مشمس منو هرنغا وندي الجو صافن الجو صافن اي روجو واتا ورنم يلا وندي كيف الطقس اليوم كيف الطقس اليوم اي روجو تشليغا وندي اليوم الجو بارد اليوم الجو بارد هذا اليوم وجههغا عندي اليوم الجو دافئ اليوم الجو دافئ